بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم أبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة للإمام بن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الواحد والأربعون المجلد الثالث الصفحة 1512 قال رحمه الله فصل الآن التقت حلقة البطان وتدعى نزال الفريقان نعم وههنا أضعف أضعف بذكرتم أضعف أضعفه والناس هنا مسلكان عليهم يعتمد المتكلمون في هذا الباب لا نرتضيهما بل نسلك مسلك العدل والتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه كالوادي بين الجبلين والهدى بين الضلالتين وقد جعل الله هذه الأمة هي الأمة الوسطة في جميع أبواب الدين فإذا انحرف غيرها من الأمم إلى أحد الطرفين كانت هي في الوسط، كما كانت وسطا في باب أسماء الرب تعالى وصفاته بين الجهمية المعطلة والمشبهة الممثلة وكانت وسطا في باب الإيمان بالرسل بين من عبدهم واشركهم بالله كالنصارى وبين من قتلهم وكذبهم فآمنوا بهم وصدقوهم ونزلوهم منازلهم من العبودية وكانت وسطا في القدر بين الجبريه الذين ينفون أن يكون للعبد فعل أو كسب أو اختيار البتة بل هو مجهور مقهور لا اختيار له ولا فعل ومن قدريه النفاة الذين يجعلونه مستقلا بفعله ولا يدخل فعله تحت مقدور رب تعالى ولا هو واقع بمشيئة الله تعالى وقدرته فأثبتوا له فعلا وكسبا واختيارا حقيقة ومتعلق الامر الأمر والنهي والثواب والعقاب وهو مع ذلك واقع بقدرة الله ومشيئته فما شاء الله من ذلك كان وما لم يشاء لم يكن ولا تتحرك ذرة إلا بمشيئته وإرادته والعباد أضعف وأعجز أن يفعلوا ما لم يشاء الله ولا قدره ولا أقدرهم عليه وكذلك هم وسط في المطاعم والمشارب بين اليهود الذين حرمت عليهم الطيبات عقوبة لهم وبين النصارى الذين يستحلون الخبائث فأحال الله لهذه الأمة الوسط الطيبات وحرم عليهم الخبائث وكذلك لا تجد آل الحق دائما إلا وسط بين طرفي الباطل فأهل السنة وسط في النحل كما أن المسلمين وسط في الملل وكذلك ما نحن فيه من هذا الباب فإنهم وسط بين النفاة الذين ينفون الأسباب جملة ويمنعون ارتباطها بالمسببات وتأثيرها بها ويسودون هذا الباب بالكلية ويضطربون فيما ورد من ذلك فيقابلون بالتكذيب منه ما يمكنهم تكذيبه ويحيلون على اتفاقه والمصادفة ما لا قبل لهم بدفعه من غير أن يكون لشيء من هذه الأمور مدخل في التأثير أو تعلق بالسببية البتة وربما يقولون إن أكثر ذلك مجرد خيالات وأوهام في النفوس تنفعل عنها النفوس كان في أرباب الخيالات والأمراض والأوهام وليس عندهم وراء ذلك شيء وهذا مسلك نفاة الأسباب وارتباط المسببات بها وهذا جواب كثير من المتكلمين والمسلك الثاني، مسلك المثبتين لهذه الأمور المعتقدين لها، الذاهبين إليها، وهي عندهم أقوى من الأسباب الحسية أو في درجتها، ولا يرتفعون إلى قدح قادح فيها، والقدح فيها عندهم من جنس القدح في الحسيات والضرورية، ونحن لا نسلك سبيل هؤلاء ولا سبيل هؤلاء، بل نسلك سبيل التوسط والإنصاف، ونجانب طريق الجور والانحراف، فلا نبطل الشرع بالقدر، ولا نكذب بالقدر لأجل الشرع، بل نؤمن بالمقدور ونصدق الشرع فنؤمن بقضاء الله وقدره وشرعه وأمره ولا نعارض بينهما فنبطل الأسباب المقدورة أو نغدح في الشريعة المنزلة كما فعله طائفتان المنحرفتان فإحدهما أبطلت ما قدره الله من الأسباب ما فهمته من الشرع وهذا من تقصيرها في الشرع والقدر والأخرى توسلت إلى القدع في الشرع وإبطاله بما شاهدته من تاثير الأسباب وارتباطها بمسبباتها لما ظنت أن الشرع نفاها فكذبت بالشارع فالطائفتان جانيتان على القدر والشرع لكن الموفقون المهديون آمنوا بقدر الله وشرعه ولم يعارضوا أحدهما بالآخر بل صدق كل منهما الآخر عندهم وقرره فكان الأمر تفصيلا للقدر وكاشفا عنه وحاكما عليه والقدر أصل الأمر ومنفذ له وشاهد له ومصدق له فلولا القدر لما وجد الأمر ولا تحقق ولا قام على ساقه ولولا الأمر لما تميز القدر, لما تميز القدر ولا تبينت مراتبه وتصاريبه، فالقدر مظهر للأمر والأمر تفصيل له والله سبحانه له الخلق والأمر فلا يكون إلا خالقا امرا فأمره تصريف لقدره وقدره منفذ لأمره ومن أبصر هذا حق البصر وانفتحت له عين قلبه تبين له سر ارتباط الأسباب بمسبباتها وجريانها فيها وأن القدح فيها وإبطالها إبطال للامر وتبين له أن كمال التوحيد بإثبات الأسباب لا أن إثباتها نقد للتوحيد كما زعم منكروها حيث جعلوا إبطالها من لوازم التوحيد فجنوا على التوحيد والشرع والتزموا تكذيب الحس والعقل ووقعوا في أنواع من المكابرة سلطت عليهم أعداء الشريعة وأوجبت لهم أن أساءوا بها الظن وتنقصوها وزعموا أنها خطابية وإقناعية وجدلية لا برهانية فعظم الخطب وتفاقم الأمر واشتدت البلية بالطائفتين وقد قيل إن العدو العاقل خير من الصديق الجاهل ونحن بحمد الله نبين الأمر في ذلك ونوضحه إضاحا يتبين به تصديق كل من الأمرين للآخر وشهادته له وتزكيته له ونبين ارتباط كل من الأمرين بالآخر وعدم فكاكه عنه فنقول وبالله التوفيق أما ما ذكرتم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل الحسن فلا ريب في ثبوت ذلك عنه وقد قرن ذلك بإبطال الطيرة كما في الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيره وخيرها الفال قالوا وما الفال يا رسول الله قال الكلمه الصالحه يسمعه احدكم فابتداهم النبي صلى الله عليه وسلم بازاله الشبهه وابطال الطيره لئلا يتوهموها عليه في اعجابه بالفعل الصالح وليس في الاعجاب بالفعل ومحبته شيء من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفترة الإنسانية التي تميل إلى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها كما أخبرهم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب وفي بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفاغية وهي نور الحناء وكان يحب الحلواء والعسل وكان يحب شراب البارد الحلو ويحب حسن الصوت بالقرآن والآذان ويستمع إليه ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يغضي إليهما والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع اسم الحسن ومحبته وميل نفوسهم إليه وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم السلام والفلاح والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والغنم والربح والطيب ونيل الأمنية والفرح والغوث والعز والغنى وأمثالها فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماء استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب وإذا سمعت اضدادها أو جبلها ضد هذه الحال فاحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه فأورث لها ذلك ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك كما ذكره أبو عمر في التمهيد من حديث المقري عن ابن لهيعة تحدثنا ابنه بيره عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أرجعته الطيرة من حاجته فقد أشرك قال وما كفارة ذلك يا رسول الله قال أن يقول أحدهم اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك ثم يمضي لحاجته وذكر ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد قال سمعت نافع بن جبير بن مطعم يقول سأل كعب, كعب الأحبار يقول سأل كعب الأحبار عبد الله بن عمرو هل تتطير فقال نعم قال فكيف تقول إذا تطيرت قال أقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا قوة إلا بك فقال كعب إنه أفقه العرب والله إنها لك ذلك في التوراة وهذا الذي جعله الله سبحانه في طباع الناس وغرائزهم من الإعجاب بالأسماء الحسنة والألفاظ المحبوبة هو نظير ما جعل في غرائزهم من الإعجاب بالمناظر الأنيقة والرياض المنورة والمياه الصافية والألوان الحسنة والروائح الطيبة والمطاعم المستلذه وذلك أمر لا يمكن دفعه ولا يجد القلب عنه انصرافا فهو ينفع المؤمن ويسر نفسه وينشطها ولا يضرها في إيمانها وتوحيدها وأخبر صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن الفأل من الطيرة وهو خيرها فقال لا طيرة وخيرها الفأل فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خيرها ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفي أحدهما ومضرة الآخر ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك وإذنه في الرقية إذا لم تكن شركا لما فيها من المنفعة الخالية عن المفسدة وقد اعترض هذا الفرقان على أفام كثير من من عن معرفة الحق والدين حجابه وغلظ طبعه وكثف عنه فهمه فقال السمع إذا سمع مثلا يا بشارة أو أبشر أو لا تخاف أو يا نديح ونحوه وسمع ضد ذلك فإما أن يوجب الأمران ما يشاكلهما وإما أن لا يجب شيئا فأما أن يجب أحدهما دون الآخر فلا له وهذا قول من عمي عن الهدى وصم عن سماعه وإنما تحصل الهداية من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسرق ألفاظها في صدر من تلقاها بالتصديق والقبول فأذعن لها بالسمع والطاعه وقابلها بالرضا والتسليم وعلم أنها منبع هدى ومعين الحق ونحن بحول الله نوضح لمن اشتبه ذلك عليه فرقان ما بينهما وفائده الفأل ومضره الطيره فنقول الفعل والطيرة وإن كان مأخذوهما ما سواء ومجتناهما واحدا فإنهما يختلفان بالمقاصد ويفترقان بالمذاهب فما كان محبوبا مستحسنا تفائلوا به وسموه الفعل وأحبوه ورضوه وما كان مكروها قبيحا منفرا تشاؤموا به وكرهوه وتطيروا منه وسموه طيرة تفرقه بين الأمرين وتفصيلا بين الوجهين وسئل بعض الحكماء فقيل له ما بالكم تكرهون الطيرة وتحبون الفعل؟ فقال لنا في الفال عاجل البشرى وانقصر عن الأمل ونكره الطيرة لما يلزم قلوبنا من الوجل وهذا الفرقان حسن جدا وأحسن منه ما قالهم مدرومي في ذلك الفال لسان الزمان والطيرة عنوان الحدثان وقد كانت العرب تقليب الأسماء تطيرا وتفاؤلا فيسمون الذي غسليما تفاءلوا باسم السلام وتطيروا من اسم السقم ويسمون العصشان نهلا أي سينهل والنهل الشرب تفاؤلاً باسم الري ويسمون الفلاة مفازه أي من جاء تفاؤلاً بالفوز والنجاة ولم يسموها مهلكه لأجل الطيرة وكانت لهم مذاهب في تسمية أولادهم فمنهم من سموه بأسماء تفاؤلاً بالظفر على أعدائهم نحو غالب وغلاب ومالك وظالم وعارم ومنازل ومقاتل ومعارك ومسهر ومؤرق ومصبح وطارق ومنهم من تفائل بسلامة كتسميتهم بسالم وثابت ونحوه ومنهم من تفائل بنيل الحضوض والسعادة كسعد وسعيد وأسعد ومسعود وسعد وغانم ونحو ذلك ومنهم من قصد التسمية بأسماء السباع ترهيبا لأعدائهم نحو أسد وليث وذئب وضرغام وشبل ونحوها ومنهم من قصد التسمية بما غلظ وخشن من الاجسام تفاؤلا بالقوة كحجر وصخر وفير وجندل ومنهم من كان يخرج من منزله وامرأته تمخض فيسمي ما تلده باسم أول ما يلقاه كائنا ما كان من سبع أو ثعلب أو ضب أو كلب أو ضبي أو جحش أو غيره وكان القوم على ذلك إلى أن جاء الله بالإسلام ومحمد رسوله صلى الله عليه وسلم ففرق بين الهدى والضلال والغي والرشاد وبين الحسن والقبيح والمحبوب والمكروه والنافع والضاج والحق والباطل فكلها طيرة وأوطلها واستحب الفأل وحميده فقال لا طيرة وخيرها الفأل قال وما الفأل قال الكلمة الصالحة يسمعه أحدكم وقال عبد الله بن عباس لا طيرة ولكنه فأل والفأل المرسل يسار وسالم ونحوه من الاسم يعرض لك على غير ميعاد وسئل بعض العلماء عن الفأل فقال أن تسمع وانت قد أضلت بعيرا أو شيئا يا واجد أو وانت خائف يا سالم وقال الأصمعي سألت ابن عود عن الفأل فقال أن يكون مريضا فيسمع يا سالم وأخبرك عن نفسي بقضية من ذلك وهي أني أضلت بعض الأولاد يوم التروية بمكة وكان طفلا فجهدت في طلبه والنداء عليه في سائر الراكب إلى وقت يوم الثامن فلم أقدر له على خبر فايست منه فقال لي إنسان إن هذا عجز اركب وادخل الآن إلى مكة فتطلبه فيها فركبت فرسا فما هو إلا أن استقبلت جماعة يتحدثون في سواد الليل في الطريق وأحدهم يقول ضع له شيء فلاقيه فلا أدري انقضاء كلمته كان أسرع أم وجداني الطفل مع بعض أهل مكة في محمله عرفته بصوته فقوله صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخيرها الفأل ينفي عن الفعل مذهب الطيرة من تأثير أو فعل أو شرك ويخلص الفعل منها وفي الفرقان بينهما فائدة كبيرة وهي أن تطير هو التشاؤ من الشيء المرئي أو المسموع فإذا استعملها الإنسان فرجع بها من سفره وامتنع بها مما عزم عليه فقد قرع باب الشرك بل ولجه وبرئ من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله وتطير مما يراه أو يسمعه وذلك قاطع له عن مقام إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه وعليه توكلت وإليه أنيب فيصير قلبه متعلقا بغير الله عبادة وتوكلا فيفسد عليه قلبه وإيمانه وحاله ويبقى هدفا لسهام الطيارة ويساق إليه من كل أوم ويقيض له الشيطان من ذلك ما يفسد عليه دينه ودنياه وكم ممن هلك بذلك وخسر الدنيا والآخرة فإن هذا من الفأل الصالح السار للقلوب المؤيد للآمار الفاتح باب الرجاء المسكن للخوف الرابط للجأش الباعث على الاستعانه بالله والتوكل عليه والاستبشار المقوي لأمله السار لنفسه فهذا ضد الطيره فالفأل يفضي بصاحبه إلى الطاعة والتوحيد والطيرة تفضي بصاحبها إلى المعصية والشرك فلهذا استحب صلى الله عليه وسلم الفأل وأبطل الطيرة وأما حديث اللقات ومن النبي صلى الله عليه وسلم حربا ومرة, ومرة من حلبها وإذنه ليعيش في حلبها فليس هذا بحمد الله في شيء من الطيرة لأنه محال أن ينهى عن شيء ويبطله ثم يتعاطاه وقد اعاده الله سبحانه من ذلك قال أبو عمر ليس هذا عندي من باب الطيرة لأنه محال أن ينهى عن شيء ويفعله وإنما هو من طلب الفأر الحسن وقد كان اخبرهم عن أقبح الأسماء أنه حرب ومره فأكد ذلك حتى لا يتسمى بها أحد ثم ساق من طريق ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام حارث يحروث للدنيا وهمام يهم بالخير وكان يكره الاسم القبيح لأنه كان تفائل بالحسن من الأسماء ثم ساق من طريق ابن وهب حدث ابن اللهيعة عن الحارث ابن يزيد على عبد الرحمن بن جبير عن يعيش الغفاري قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما بناقة فقال من يحلبها فقام رجل فقال أنا فقال ما اسمك قال مرة قال قعد ثم قام آخر فقال ما اسمك قال جمره قال قعد ثم قام رجل فقال ما اسمك قال يعيش قال حلبها وروى حماد بن سلم عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توجه لحاجة يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد يا مبارك وقد روي من حديث مرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطير من شيء ولكن كان إذا سأل عن اسم الرجل وكان حسنا رؤيا البشاشة في وجهه وإن كان سيئا رؤيا ذلك في وجهه وإذا سأل عن اسم الأرض وكان حسنا رؤيا ذلك فيه قلت الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده حدثنا عبد الصمد حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الله بن مرينة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتطير من شيء ولكنه إذا أراد أن يأتي أرضا سأل عن اسمها فإن كان حسنا رؤيا ذلك في وجهه وكان إذا بعث رجلا سأل عن اسمه فإن كان حسنا اسم رؤية البشر في وجهه وإن كان قبيحا رؤيا ذلك في وجهه وقال أبو عمر حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير حدثنا حسين بن حريث حدثنا أوسو بن عبد الله بن بُرَيدة عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بُرَيدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطير ولكن كان يتفاءل فراكب بوريدة في سبعين راكب من أهل بيته من بني أسلم فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قال أنا بوريدة فالتفت إلى أبي بكر قال يا أبا بكر برد أمرنا وصلح ثم قال ممن؟ قال من أسلم قال لأبي بكر سالمنا ثم قال ممن؟ قال من بني سهم قال خرج سهمك قال أحمد بن زهير قال لنا أبو عمار سمعت أوسا يحدث هذا الحديث بعد ذلك عن أخيه سهل بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن مريدة فاعدت ثلاثا من حدثك قال سهل أخي والذي يكشف أمر حديث اللقحه ما زاده بن وهب في جامعه في الحديث فقال بعد أن ذكره فقام عمر بن الخطاب فقال أتكلم يا رسول الله أم اصمت قال بل اصمت وأخبرك بما أردت ظننت يا عمر أنها طيره ولا طير إلا طير ولا خير إلا خيره ولكن أحب الفأل الحسن فزهل بذلك تعلق المتطيرين ووضح أمر الحديث والحمد لله رب العالمين ويمكن أن يكون هذا منه صلى الله عليه وسلم على سبيل التأذيب لأمته لألا يتسموا بالأسماء القبيحة وليبادر من أسلم منهم وله اسم قبيح إلى إبداله بغيره من غير إيجاب منه ولا إلزام ولكن لوجهين من الاستحباب أحدهم انتقالهم عن مذاهب آبائهم ومقاصد سلفهم الفاسدة القبيحة التي يحزن بها بعضهم بعضا عند سماعها وموافاة أهلها ومخالطتهم ومفاجأتهم لما يبقى في ذلك من اثار الطيره الكامنة في الغريزة فإن سلم العبد منها وجاهد نفسه عليها عند لقية صاحبها وسماعه لاسم أخيه لم يسلم من الكمد وحزن القلب وقد يؤدي ذلك إلى البغضاء ولا ضرب من النفرة والتفرقة كالصديق يدعوه الصديق القبيح الاسم فقد يتمنى خاطره ان لم يصحبه ولا رأه ولا سمع اسمه حتى إذا صاح به ودعاه ذو الاسم الحسن ابتهج إليه وأقبل عليه وسر بصياحه ودعائه له لراحة قلبه إلى حسن اسمه فقد يدن البعيد من قلبه ويبعد الصديق من نفسه من أجل اسمه فكيف به إذا رأاه في نومه وعبر له تعبير سوء من اشتقاق اسمه كيف يعود متمنيا لفقده في رقاده متكرها للقائه متطيرا لرؤيته؟ وهذا ضد التوادد والتراحم والتآلف الذي قاصد الشارع ربطه بين المؤمنين فكره صلى الله عليه وسلم لأمته مقامها على حالة يؤذي بها بعضهم بعضا لغير عذر ولا فائدة تعود عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة ويؤدي هذا إلى التقاطع والتنافر مع أنه صلى الله عليه وسلم قد نذبهم واستحب لهم إدخال أحدهم السرور على أخيه المسلم ما ودفع الأذى والمكروه عنه فقال لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا المسلم اخو المسلم وقد أمرهم يوم الجمعه بالغسل والطيب عند اجتماعهم لألا يؤدي بعضهم بعضا برائحته التي إنما يتجشمها ساعة للاجتماع ثم يفترقا ومنع آكل الثوم والبصل من دخول المسجد لأجل تأذي الناس والملائكة به ومنع الاثنين أن تناج دون صاحبهما خشية تأذيه وحزنه ومنع أحدهم أن يأخذ متاع أخيه لاعبا لأن ذلك يؤذيه ومعلوم أن ضرر الجسم القبيح على كثير منهم أشد عليه عند همه وخروجه من منزله ورؤية صاحبه في منامه ودعائه له من رائحة الثوم والبصل وهذا من كمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم من المؤمنين ما عنيتوا عليه ولهذا والله أعلم غير كثير من الأسماء القبيحة بأحسن منها وغير أسماء حسنة إلى غيرها خشة الطيرة والتأذي عند نفيها أو الخروج من عند المسمى أو لتضمنها تزكيه النفس ونحوها فالأول كتغيير اسم الحباب بن المنذر بعبد الرحمن وقال الحباه اسم الشيطان وغير أبا مره إلى أبي حلوة وغير أبا العاص إلى مطيع وغير عاصيه بجميلة وغير اسم بني الشيطان إلى بني عبد الله وغير اسم اسرم إلى اسم زرعة وغير اسم حزن جد سعيد بن المسيب إلى سهل فأبا قبول ذلك فلزمه مسمى اسمه من الحزونة له ولذريته وقال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتل وشيطان والحكم وغراب وحبه وشيهاب فسماه هشاما وسمى حربا سلمى وسمى المضطجع المنبعث وأرضا اسمها عفره سمها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبنو الزنية سمهم بني الرشدة وسمى بني مغوية بني الرشدة قال أبو داود تركت أسانيدها للاختصار وقال مسروق لقيت عمر فقال من أنت فقلت مسروق بن الأجدع فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان وأما ثاني ففي صحيح مسلم عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فيقال لا وغير اسم بره بزينب وكره أن يقال خرج من عند بره وأما ثالث فكتغييره أبا الحكم بأبي شريح وتغييره أيضا برة بزينب وقال لا تزكوا أنفسكم فروا مسلم في صحيحه عن محمد بن عمر بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألته ما سميت ابنتك قال سميتها برة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم وسميت برة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم فقالوا ما نسميها؟ قال سموها زينب ومن هذا ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أخن عسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك إلا الله وقال سفيان بن عيينة مثل شاهان شاء وذكر ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بغلام فقال ما سميتم هذا؟ قال السائب فقال لا تسموه سائب ولكن سموه عبد الله قال فغلب على اسمه فلم يموت حتى ذهب عقله فإن قيل فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام اسمه رباح وكان لأبي أيوب غلام اسمه أفلح ولعبد الله بن عمر غلام اسمه رباح قيل هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه العزيمة والحتم ولكن كان على جهة الكراهة والدليل عليه ما روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده حزن أنه أت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اسمك.. قال حزن فقال أنت سهل قال لا أغير رسم ثمانية أبي فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخبره أن ذلك معصية بل سكت عنه وكذلك لما غير رسم السائب فأما تغييره لم ينكر عليهم وأيضا فرأى مسلم في صحيح من حديث أبي الزبير عن جابر قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلا وبركة و ويسهر ونافع ذلك ثم رأيته سكت بعض عنها فلم يقل شيئا ثم قبض ولم ينه عن ذلك ثم اراد عمر رضي الله عنه أن ينهى عن ذلك ثم تركه ورأيت لبعضهم فرقا بين الفأل والطيارة كلاما أذكره بلفظه قال أما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ولا يتطير فهما وإن كان معناهما واحدا في الاستدلال فبينهما افتراق لأن الفأل إبانة والتطير استدلال والإبانة أكثر وأشهر وأوضح وأفصح لأن من كان في قلبه وضميره أمر فسمع قائلا يقول أقبل الخير أو امضي بسلام أو أبشر أو نحو ذلك فقد اكتفى بما سمع عن الاستدلال والذي يرى طائرا يسنح أو يبرح فليس معه إلا الاستدلال على اليوم بالسانح والشؤم بالبارح وهذا أمر قد يكون وقد لا يكون وذلك الفأل في الأعم يكون وقال أخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطير أي لم يكن يسند الأمور الكائنة من الخير والشر إلى الطير كما يفعل الكهنه وقال أخرون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مع أصحابه فتكلم أحدهم بخير أو سمع من متكلم خيرا حظهم عليه وعرفهم به ومعلوم انه لا بد لطائر أن يمر سانحا أو بارحا أو قاعدا أو ناطحا فلا يوقفهم عليه ولا يعرفهم به إذ ذلك من فعل الكهان فكان الحديث المروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتفاءل ولا يتطير من هذا المعنى وقد اغنى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بإخباره إياه وبارسال جبريل إليه بما يحدثه سبحانه عن الاستدلال على إحداثه بالأشياء التي ينظر فيها غيره تفرقه منه سبحانه بين النبوة وغيرها فإن قيل فهذا الذي نزل بهذين الرجلين وهما السائب وحزن هل كان من أجل اسميهما أم من غير جهة الاسم؟ قيل قد يظن من لا ينعم النظر أن الذي نزل بهما هو من جهة اسميهما ويصحح بذلك أمر الطيرة وتأثيرها ولو كان ذلك كما ظنوه لوجب أن ينزل بجميع من تسمى باسميهما من أول الدهر ولكان اقتضاء الاسم لذلك كاقتضاء النار للإحراق والماء للتبريد ونحوه ولكن يحمل ذلك والله أعلم على أن الأمرين الجاريين عليهما قد تقدما في أم الكتاب كما تقدم لهما أيضا أن يتسميا باسميهما إلى أن يختار لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرهما فيرغبون عن اختياره ويتخلفون عن استحبابه فيعاقبان بما قد سبق لهما عقوبة تطابق اسميهما ليكون ذلك زاجرا لمن سواهما وقد يكون خوف صلى الله عليه وسلم على أهل الأسماء المكروهة أيضا من مثل هذه الحوادث إذ قد ينزل بالإنسان بلاء مشبه بما في اسمه فيظن هو أو جميع من بلغه أن ذلك كان من أجل اسمه عاد عليه بشؤمه فيعصي الله عز وجل وقد كره قوم من الصحابة والتابعين أن يسموا عبيدهم عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الملك ونحو ذلك مخافة أن يعتقهم ذلك قال سعيد بن جبير كنت عند ابن عباس سنة لا أكلمه ولا يعرفني حتى أتاه يوما كتاب من امرأة من أهل العراق فدعا غلمانه فجعل يكني عن عبيد الله وعبد الله وأشباحه ويدعو يا مخراق يا والثاب. وروى أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يسمى الرجل غلامه عبد الله مخافة أن ذلك يعتقه. وروى مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره أن يسمى مملوكه عبد الله وعبيد الله وعبد الملك وعبد الرحمن واشباهه مخافة العتق. قال بعض أهل العلم كراهتهم لذلك. نظير ما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمية المماليك برباح ونافع وأفلح لأن ذلك كان منه صلى الله عليه وسلم حذرا من أن يقال أهاه لا نافع فيقال لا أو أثم أفلح فيقال لا أو بركة أو يسار أو رباح فيقال لا ومعلوم أن السائل عن إنسان اسمه أفلح أو نافع أو رباح هل هو في مكان كذا؟ إنما مسألته تلك عن مسمى شخص من أشخاص بني آدم سمي باسم جعل عليه دليلا يعرف به إذا ذكر إذ كانت الأسماء العواري المفرقة بين أشخاص المتشابهه إنما هي أدلة على المسمين بها لا مسألة عن شخص صفته النفع والفلاح والبركة وذلك من كراهته صلى الله عليه وسلم نظير كراهته تسمية تلك المرأة بره فحول اسمها جويلية وتحويله اسم أرض كان اسمها عفرة فردها خضرة ونحو ذلك كثير ومعلوم أن تحويله ما حول من هذه الأسماء عما كان عليه لم يكن لأن التسمية بما كان المسمى به منهم مسمى قبل تحويله ذلك كان حرام التسمية ولكن كان ذلك منه على وجه الاستحباب واختيار الأحسن على الذي هو دونه في الحسن إذ كان لا شيء في القبيح من الأسماء إلا وفي الجميل الحسن منها مثله من الدلالة على المسمى به مع تخير الأحسن بفضل الحسن والجمال من غير مؤنة تلزم صاحبه بسبب التسمي به وكذلك كراهه من كره تسمية مملوكه عبد الله وعبد الرحمن إنما كانت كراهته ذلك حذرا أن يوجب ذلك له العتق ولا شك أن جميع بني آدم عبيد الله أحرارهم وعبيدهم وصفهم بذلك واصف أو لم يصفهم ولكن الذين كرهوا التسمية بذلك صرفوا هذه الأسماء عن رقيقهم لألا يقع اللبس على السامع بذلك من أسمائهم فيظن أنهم أحرار إذ كان استعمال أكثر الناس التسمية بهذه الأسماء في الأحرار فتجنب ذلك إلى ما يزيل اللبس عنهم من أسماء المماليك والله أعلم فصل وأما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل مسمك قال جمره إلى آخر الحديث فالجواب عنه أنه ليس بحمد الله فيه شيء من الطيرة وحاش أمير المؤمنين رضي الله عنه من ذلك وكيف يتطير رضي الله عنه وهو يعلم أن الطيرة شرك من الجبت وهو القائل في حديث اللقحة ما تقدم ولكن وجد ذلك الله أعلم أن هذا القول كان منه مبالغة في الإنكار عليه لاجتماع أسماء النار والحريق في اسمه واسم أبيه وجده وقبيلته وداره ومسكنه فوافق قوله اذهب فقد احترق منزلك قادرا لعل قوله كان السبب وكثيرا ما يجري مثل هذا لمن هو دون عمر بكثير فكيف بالمحدث الملهم الذي ما قال لشيء إني لا أظنه كذا إلا كان كما قال وكان يقول الشيء ويشير به فينزل القرآن بموافقته فإذا نزل الأمر الديني بموافقة قوله فكذلك وقوع الأمر الكوني القدري موافقا لقوله ففي الصعيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمة أحد منهم فعمر من الخطاب قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي اساره بدر وفي صحيح البخاري عن انس قال قال عمر وافقني الله في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت إن تهيتنا أو لا يبدلنا الله رسوله خيرا من كن حتى أتيت احدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت فأنزل الله عز وجل عسى ربه ان طلق ان أن يبدله أزواج خيرا من كن الآية وفي الصحيحين أنه لما قام صلى الله عليه وسلم ليصلي على عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قام عمر فأخذ ثوبه وقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد هاك الله أن تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مضة فلن يغفر الله لهم وسأزيد على السبعين فصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليهم فإذا كانت هذه موافقة عمر لربه في شرعه ودينه ينطق بالشيء فيكون هو المأمور المشروع فكذلك لا يبعد موافقته له تعالى في قضائه وقدره ينطق بالشيء فيكون هو المقطي المقدور فهذا لون والطيرة لون وكذلك جرى له نظير هذه القصة مع رجل آخر سأله عن اسمه فقال ظالم فقال ابن من؟ قال ابن سراق قال تظلم أنت ويسرق أبوك وذكر المدائني عن أبي صفرة وهو أبو المهلب أنه طاع سلعة بتأخير من رجل من بني سعد فأراد أن يشهد عليه فقال له ما اسمك؟ قال ظالم قال ابن من؟ قال ابن سراق قال لا والله لا يكون لي عليك شيء أبدا فصل وأما محبة النبي صلى الله عليه وسلم التيمن في تنعوله وترجله وطهوره وشأنه كله فليس هذا من باب الفأل ولا تطير بالشمال في شيء ولكن تفضيل اليمين على الشمال فكان يعجبه أن يباشر الأفعال التي هي من باب الكرامة باليمين كالأكل والشغل والأخذ والعطاء وضدها بالشمال كالاستنجاء وإمساك الذكر وإرزالة النجازة فإن كان الفعل مشتركا بين العضوين بدأ باليمين في أفعال التكريم وأماكنه كالوضوء ودخول المسجد وباليسار في ضد ذلك كدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوه والله تعالى فضل بعض مخلوقاته على بعض وفضل بعض جوارح الإنسان وأعضائه على بعض ففضل العين على الكعب والوجه على الرجل وكذلك فضل اليد اليمنى على اليسرى وخلق خلقه صنفين سعداء وجعلهم أصحاب اليمين وأشقياء وجعلهم أصحاب الشمال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المقصطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهلهم وما ولوا وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما اسري به رأى آدم في سماء الدنيا وإذا عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال ما هذا يا جبريل فقال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه ويساره ناس مبنيه فأهل اليمين أهل السعادة من ذريته وأهل اليسار أهل الشقاوة وفي المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين لظهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذا. وفي المسند أيضا وسنن أبي داود عن حفصة من عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه ويجعل شماله لما سوى ذلك وقال الإمام أحمد كانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه وكانت شماله لما سوى ذلك فصل وأما قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث الحديث فهو حديث صحيح من رواية ابن عمر وسهل بن سعد ومعاوية بن حكيم رضي الله عنهم وقد روي أن أم سلمة كانت تزيد السيف يعني في حديث الزهري عن حمزة وسالم عن أبيهما في الشؤم وقد اختلف الناس في هذا الحديث وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تنكر أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إنما حكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الجاهلية وأقوالهم فذكر أبو عمر بن عبد البرض من حديث هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد عن قداره عن أبي حسان أن الرجلين دخلا على عائشة وقال إن أبا هريرة يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة في المرأة والدار والدابة فطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض ثم قالت كذباء والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث عنه بهذا؟ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان أهل الجاهلية يقولون إن الطيرة في المرأة والدابه ثم قرأت عائشة ما أصاب من مصيبه في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برأها إن ذلك على الله يسير قال أبو عمر وكانت عائشة في الطيارة ولا تعتقد شيئا منها حتى قالت لنسوة كنا كرهنا البناء بازواجهن في شوال ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شوال وما دخل بي إلا في شوال فمن كان أحظى مني عنده وكانت تستحب أن يدخلن على ازواجهن في شوال قال أبو عمر وقولها في أبي هريرة كذبا فإن العرب تقول كذبت بمعنى غلط فيما قدرت واوهمت فيما قلت ولم تظن حقا ونعو هذا وذلك معروف من كلامهم موجود في أشعارهم كثيرا قال أبو طالب كذبتم وبيت الله نترك مكة ونغض عنه إلا أمركم في بلابلي كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاعن دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائلي وقال شاعر من همدان كذبتم وبيت الله لا تأخذونها مراغمة ما دام للسيف قائم وقال زفر بن الحارث العبسي افي الحق اما بحدل وابن بحدل فيحيى واما ابن الزبير فيقتل كذبتم وبيت الله لا تقتلونه ولما يكن امر اغر محجل قال الا ترى ان هذا ليس من باب الكذب الذي هو ضد الصدق وانما هو من باب الغلط وظن ما ليس بصحيح وذلك ان قريشا زعموا انهم يخرجون بني هاشم من مكه ان لم يتركوا جوار محمد صلى الله عليه وسلم فقال لهم ابو طالب كذبتم أي غلطتم فيما قلتم وظننتم وكذلك معنى قول الهمداني والعبسي وهذا مشهور من كلام العرب قلت ومن هذا قول سعيد بن جبيد كذب جابر بن زيد يعني في قوله الطلاق بيد السيد أي أخطأ ومن هذا قول عبارة بن الصامت كذب أبو محمد لما قال الوتر واجب أي أخطاء وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذب أبو السنابل لما أفتى أن الحامل المتوفى عنها زوجها لا تتزوج حتى تتم لها أربعة أشهر وعشرة ولو وضعت وهذا كثير والمقصود أن عائشة رضي الله عنها ردت هذا الحديث وانكرته وخطأت قائلة ولكن قول عائشة هذا مروح ولها رضي الله عنها اجتهاد في رد بعض الأحاديث الصحيحة خالفها فيه غيرها من الصحابة وهي رضي الله عنها لما ظنت أن هذا الحديث يقتضي إثبات الطيرة التي هي من الشرك لم يسعها غير تكذيبه ورده ولكن الذين رووه ممن لا يمكن رد روايتهم ولم ينفرد بهذا أبوه غيرة وحده ولو انفرد به فهو حافظ الأمة على الإطلاق وكل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح بل قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر بن الخطاب وسهل بن سعد السعدي وجابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهم وأحاديثهم في الصحيح فالواجب بيان معنى الحديث ومباينته للطيرات الشركية فنقول وبالله التوفيق هذا الحديث قد على وجهين أحدهما بالجزم والثاني بالشرط فأما الأول فرواه مالك عن ابن شهاب عن سالم وحمزة ابن عبد الله بن عمر عن أبيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس متفق عليه وفي لفظ في الصحيحين عنه لا عدوى ولا صفر ولا طيارة وإنما الشؤم في ثلاثة المرأة والفرس والدار وأما الثاني ففي الصحيحين ايضا عن سالم بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن يعني الشؤم وقال البخاري إن كان في شيء وفي صحيح مسلم عن جابر المرفوع إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا إن يكن من الشؤم شيء حقا ففي الفرس والمسكن والمرأة وروا زهير بن معاوية عن عطبة بن حميد قال حدثني عبيد الله بن أبي باكر أنه سمع آنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة والطيرة على من تطير وإن يكن في شيء ففي المرأة والدار والفرس ذكره أبو عمر وقال الطائفة الأخرى لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة بل علقه على الشرط فقال إن يكن الشؤم في شيء ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من مفرديها فقد يصدق التلازم بين المستحيلين قالوا ولعل الوهم وقع من ذلك وهو أن الراوية غلط وقال الشؤم في ثلاثة وإنما الحديث إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة قالوا وقد اختلف عن بن عمر والروايتان صحيحتان عنه قالوا وبهذا يزول الاشكال ويتبين وجه الصواب وقال الطائفة الأخرى إضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم إلى هذه الثلاثة مجاز واتساع أي قد يحصل الشؤم مقارنا لها وعندها لا أنها هي في أنفسها مما يوجب الشؤم قالوا وقد تكون الدار قد قضى الله عز وجل عليها أن يميت فيها خلقا من عباده كما يقدر ذلك في البلد الذي ينزل الطاعون به وفي المكان الذي يكثر الوباء فيه فيضاف ذلك إلى المكان مجازا والله خلقه عنده وقدره فيه كما يخلق الموت عند قتل القاتل والشبع والري عند أكل الآكل وشرب الشارب فالدار التي يهلك بها أكثر ساكنها توصف بالشؤم لأن الله عز وجل قد خصها بكثرة من قبض فيها فمن كتب الله عليه الموت في تلك الدار حسن إليها سكناها وحركه إليها حتى يقبض روحه في المكان الذي كتب له كما ساق الرجل من بلد إلى بلد للأثر والبقعة التي قضى أنه يكون مدفنه بها قالوا وكذلك ما يوصف من طول أعمار بعض أهل البلدان ليس ذلك من أجل صحة هواء ولا طيب تربه ولا طبع يزداد به الأجل وينقص لفواته ولكن الله سبحانه قد خلق ذلك المكان وقضى أن يسكنه أطول خلقه أعمارا فيسوقهم إليه ويجمعهم فيه ويحببه إليهم قالوا وإذا كان هذا على ما وصفنا في الدور والبقاع جاز مثله في النساء والخيل فتكون المرأة قد قدر الله عليها أن تتزوج عددا من الرجال ويموتون معها فلا بد من انفاذ قضائه وقدره حتى إن الرجل لا يقدم عليها من بعد علمه بكثرة من مات معها لوجه من الطمع يقوده إليها حتى يتم قضاؤه وقدره فتوصف المرأة بالشؤم لذلك وكذلك الفرس وإن لم يكن لشيء من ذلك فعل ولا تأثير وقال ابن القاسم سئل مالك عن الشؤم في الفرس والدار فقال إن ذلك كذلك فيما نرى كم من دار قد سكنها ناس فهلكوا ثم سكنها آخرون فهلكوا. قال فهذا تفسيره فيما نرى والله أعلم وقال الطائفة أخرى شؤم الدار مجاورة جار السوء لها وشؤم الفرس ألا يغزى عليها في سبيل الله وشؤم المرأة ألا تلد وتكون سيئة الخلق وقال طائفة أخرى منهم الخطابي هذا مستثنى من الطيرة أي من منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكنها أو مرأة يكره صعبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع والطلاق ونحوه ولا يقيم على الكراهة والتاذي به فإنه شؤم وقد سلك هذا المسلك أبو محمد بن قتيبة في كتاب مشكل الحديث له لما ذكر أن بعض الملاحدة اعترض بحديث هذه الثلاثة وقال طائفة أخرى الشؤم في هذه ثلاثة إنما يلحق من تشاءم بها وتطير بها فيكون شؤمه عليه ومن توكل على الله ولم يتشائم ولم يتطير لم تكن مشؤمة عليه قالوا ويدل عليه حديث أنزين الطيرت على من تطير وقد يجعل الله سبحانه تطير العبد وتشاؤمه سببا لحلول المكروه به كما يجعل ثقة به والتوكل عليه وإفراده بالخوف والرجاء من أعظم الأسباب التي يدفع بها الشر المتطير به وسر هذا أن الطيره إنما تتضمن الشرك بالله تعالى والخوف من غيره وعدم التوكل عليه والثقة به كان صاحبها غرضا لسهام الشر والبلاء فيسرع نفوذها فيه لأنه لم يتدرع من التوحيد والتوكل بجنه واقعة وكل من خاف شيئا غير الله سلط عليه كما أن من أحب مع الله غيره عذب به ومن رجا مع الله غيره خذل من جهته وهذه أمور تجربتها تكفي عن أذلتها والنفس لا بد أن تتضيض ولكن المؤمن القوي الإيمان يدفع موجبة طيوله بالتوكل على الله فإن من توكل على الله وحده كفاه من غيره قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ولهذا قال ابن مسعود وما منا إلا يعني من يقارب التطير ولكن الله يذهبه بالتوكل ومن هذا قول زبان بن سيار أطار الطير إذ سرنا زياد لتخبرنا وما فيها خبير أقام كأن لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشير تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور قالوا فالشؤم الذي في الدار والمرأة والفرس قد يكون مخصوصا بمن تشاءم بها وتطير وأما من توكل على الله وخافه وحده ولم يتطير ولم يتشاءم فإن الفرس والمرأة والدار لا تكون شؤما في حقه وقال طائفه اخرى معنى الحديث اخباره صلى الله عليه وسلم عن الأسباب المثيرة للطيره الكامنه في الغرائز يعني أن المثيرة للطيارة في غرائز الناس هي هذه الثلاثة فأخبرنا بها لنأخذ الحذر منها فقال الشؤم في الدار والمرأة والفرس أي أن الحوادث التي تكثر مع هذه الأشياء والمصائب التي تتوالى عندها تقود الناس إلى التشاؤم بها فقال الشؤم فيها أي أن الله قد يقدره فيها على قوم دون قوم فخاطبهم صلى الله عليه وسلم بذلك لما استقر عندهم منه صلى الله عليه وسلم من إبطال الطيرة وإنكار العدوى ولذلك لم يستفهموه في ذلك عن معنى ما أراده صلى الله عليه وسلم كما تقدم لهم في قوله لا يوجد الممرض على المصح فقالوا عنده وماذاك يا رسول الله فأخبرهم أنه خاف في ذلك الاذى الذي يدخله الممرض على المصح لا العدوى لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتوادد وإدخال السرور بين المؤمنين وحسن التجاوز ونهى عن التقاطع والتباغض والأذى فمن اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب الطيارة والشؤم إلى شيء من الأشياء على سبيل أنه مؤثر لذلك دون الله فقد أعظم الفرية على الله وعلى رسوله وظل ضلالا بعيدا والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأهم بنفي الطيارة والعدوى ثم قال الشؤم في ثلاث قطعا لتوهم الطيره المنفية في الثلاثة التي أخبر أن الشؤم يكون فيها فقال لا عدوى ولا طيرة والشؤم في ثلاثة فابتداهم بالمؤخر من الخبر تعجيلا لهم بالإخبار بفساد العدوى والطيره المتوهمة من قوله الشؤم في ثلاثة وبالجملة فإخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم أنه يكون في هذه الثلاثة ليس فيه إثبات الطيره التي نفاها وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها عيانا مشؤومة على من قاربها وسكنها وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجه ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما نذلا يريان الشر على وجهه وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها فكذلك الدار والمرأة والفرس والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس فيخلق بعض هذه الأعيان سعود المباركة ويقضي بسعادة من قاربها وحصول اليمن له والبركه ويخلق بعض ذلك نحوسا ينتحس بها من قاربها وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربطها بمسبباتها المتضادة والمختلفة فكما خلق المسك وغيظه من حامل الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس وخلق ضدها وجعلها سببا لألم من قاربها من الناس والفرق بين هذين النوعين يدرك بالحس فكذلك في الديار والنساء والخيل فهذا لون والطيرة الشركية لون فصل وأما الأثر الذي ذكره مالك عن يحيى بن سعيد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقلل العدد وذهب المال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها ذميمة وقد ذكر هذا الحديث غير مالك من رواية أنس أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن نزلنا دارا فكثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا ثم تحولنا عنها إلى أخرى فقلت فيها أموالنا وقل فيها عددنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحولوا عنها فليس هذا من الطيارة المنهية عنها وإنما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالتحول عنها عندما وقع في قلوبهم منها لمصلحتين ومنفعتين أحداهما مفارقتهم لمكانهم له مستثقلون ومنهم مستوحشون لما لحقهم فيه ونالهم عنده ليتعجلوا الراحة مما داخلهم من الجزع في ذلك المكان والحزن والهلع لأن الله عز وجل قد جعل في غرائز الناس وتركيبهم استثقال ما نالهم الشر فيه وإن كان لا سبب له في ذلك وحب من جرى لهم على يديه الخير وإن لم يردهم به فأمرهم بالتحول مما كرهوه لأن الله عز وجل بعثه رحمة ولم يبعثه عذابا وأرسله ميسرا ولم يرسله معسرا فكيف يأمرهم بالمقام في مكان قد أحزنهم المقام به واستوحشوا عنده لكثره من فقدوه فيه لغير منفعة ولا طاعة ولا مزيد تقوى وهدى لا سيما وطول مقامهم فيها بعدما وصل إلى قلوبهم منها ما وصل قد يبعثهم ويقودهم قد يبعثهم ويقودهم إلى التشاؤم والتطير فيوقعهم ذلك في أمرين عظيمين أحدهما مقارفة الشرك والثاني حلول مكروه آخر بهم بسبب الطيره التي إنما تلحق المتطير فحماهم صلى الله عليه وسلم بكمال رأفته ورحمته من هذين المكروهين بمفارقة تلك الدار والاستبدال بها. من غير ضرر يلحقهم بذلك في دنيا ولا نقص في دين وهو صلى الله عليه وسلم حين فهم عنهم في سؤالهم ما أرادوه من التعرف عن حال رحلتهم عنها هل ذلك لهم ضار مؤد إلى الطيرة؟ قال دعوها ثميمة وهذا بمنزلة الخارج من أرض بها الطعون غير فار منه ولو منع الناس الرحلة من الدار التي تتوالى عليهم المصائب فيها والمحن وتعذر الأرزاق مع سلامة التوحيد في الرحلة لا لزم ذلك كل من ضاق عليه رزق في بلد أن لا ينتقل عنه إلى بلد آخر ومن قلت فائلة صناعته أن لا ينتقل عنها إلى غيرها فصل وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سل سيفه يوم أحد شم سيفك فإنني أرى سيفا ستسل اليوم فهذه القصة لم يكن الرجل قد سل فيها السيف ولكن الفرس لوح بذنبه فسل السيف ولم يدد صاحبه سله هكذا في القصة ولا ريب أن الحرب تقوم بالخيل والسيوف ولما لوح الفرس بذنبه فسل السيف قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرى السيوف ستسل اليوم فهذا له محمل من ثلاثة محامل أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ظن ظنه في ذلك ولم يجعل هذا دليلا عاما في كل واقعة تشبه هذه وإذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أحد أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أمته كان إذا قال أظن كذا أو أرى كذا خرج الأمر كما ظنه وحسبه فكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد علم قبل مخرجه أن السيوف ستسل ويقع القتال ولهذا أخبرهم أنه رأى في منامه بقرا تنحر وعلم أن ذلك شهادة من قتل من أصحابه الثالث أن الوحي الذي كان يعرف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوادث والنوازل كان مغنيا له عن الإشارات والعلامات والأمارات وما في معناها مما يحتاج إليه غيره وأما من يتيه خبر السماء صباحا ومساء فإخباره بقوله أرسيو فستسل لم يكن عن تلك الأمارة وإنما وقع الإخبار به عقيبها والشيء بشيء يذكر فصل وأما محتج به ونسبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم وقدت الحرب لما رمى واقد بن عبد الله الحضرمي والحضرمي حضرة الحرب فكاذب عليه صلى الله عليه وسلم وإنما قال ذلك أعداؤه من اليهود فتطيروا بذلك وتفائلوا به فكانت الطيرة عليهم ووقدت الحرب عليهم فصل. وأما استقباله صلى الله عليه وسلم الجبلين في طريقه وهما مصلح ومخرئ وترك المرور بينهما وعدل ذات اليمين فليس هذا أيضا من الطيرة وإنما هو من العدول عن ما يؤذي النفوس ويشوش القلوب إلى ما هو بخلافه كالعدول عن الاسم القبيح وتغييره بأحسن منه وقد تقدم تقرير ذلك بما فيه كفاية وأيضا فإن الأماكن فيها الميمون المبارك والمشؤوم المذموم فاطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شم ذلك المكان وأنه مكان سوء فجاوزه إلى غيره كما جاوز الوادي الذي ناموا فيه عن الصبح إلى غيره وقال هذا مكان حضرنا فيه الشيطان والشيطان يحب الأمكنة المذمومة وينتابها وأيضا فلما كان المرور بين ذينك الجبلين قد يشوش القلب على أن نقول في ذلك قولا كليا نبين به سر هذا الباب بحول الله وعونه وتوفيقه علم أن بين الأسماء ومسمياتها ارتباطا قدره العزيز العليم وألهمه نفوس العباد وجعله في قلوبهم بحيث لا تنصرف عنه وليس هذا الارتباط هو ارتباط العلة بمعلولها والارتباط المقتضي الوجوب لمقتضاه وموجبه بل ارتباط تناسب وتشاكل اقتضته حكمة الحكيم فقل أن ترسم قبيحا إلا وبين مسماه وبينه رابط من القبح؟ وكذلك إذا تأملت الاسم الثقيل الذي تنفر عنه الأسماع وتنبو عنه الطباعة فإنك تجد مسماه يقارب أو يلم أن يطابق ولهذا من المشهور على ألسنة الناس أن الألقاب تنزل من السماء فلا تكاد تجد الاسم الشنيع القبيح إلا على مسمى يناسبه وفي ذلك قول القائل وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه وهذا كثيرا ما يوجد أيضا في أسماء الأجناس والواضع له عناية بمطابقة الألفاظ للمعاني ومناسبتها لها فيجعل الحروف الهوائية الخفيفة للمسمى المشاكل لها كالهواء والحروف الشديدة للمسمى المناسب لها كالصخر والحجر وإذا تتابعت حركة المسمى تابع بين حركة اللفظ كالدوران والغليان والنزوان وإذا تكررت الحركة كرر اللفظ كقلقل وزلزل ودكدك وصرصر وإذا اكتنز المسمى وتجمعت أجزاؤه جعلوا في, اسم في اسمه من الضم الدال على الجمع والاكتناز ما يناسب المسمى كالبحتر للقصير المجتمع الخلق وإذا طال جعلوا في اسمه من الفتح الدال على امتداد نظير ما في المعنى كالعشنق للطويل ونظائر ذلك أكثر من أن تستوعب وإنما أشرنا إليها ادنى اشاره. وهذا هو الذي أراده من قال بين الاسم والمسمى مناسبة فلم يفهم عنه بعض المتأخرين مرادا فأخذ يشنع عليه بأنه لا تناسب طبعيا بينهما واستدل على انكار ذلك بما لا طائل تحته فإن عاقلا لا يقول إن التناسب الذي بين الاسم والمسمى كالتناسب الذي بين العلة والمعلول وإنما هو ترجيح وأولوية تقتضي اختصاص لسم بالمسمى وقد يتخلف عنه اختضاؤها كثيرا، والمقصود أن هذه المناسبة تنضم إلى ما جعل الله في طبائع الناس وغرائزهم من النفرة من الاسم القبيح المكروه وكراهته، وتطير أكثرهم به، وذلك يوجب عدم ملابسته ومجاوزته إلى غيره، فهذا أصل هذا الباب، هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والي وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته